إذ أَوَى الْفِتْيَةُ إلى الكهف فقالوا ربنا فَأَجِرْنَا فَمَا أَجَرَّنَا مِنْ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ إِن كَانُوا قَدْ كَفَرُوا وَقَالَ رَبُّنَا السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ تَجَلَّىٰنِ بِالْآيَاتِ ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمداً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 لن ندعوا من دونه إله إلا قد خل إذا شقوا هؤلاء فَمَن أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لكم فأو إلى الكهف يشُر لكم ربكم من رحمته ويُهئ لكم ويُهئ لكم من أمركم مرفقًا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 وَمَن يُضْلِلِ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَتَحْسَبُهُم أَيْقَاظًا وَهُم رُقُودٌ وَنُخَلِّدُهُم ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَكَلْبُهُم بَاسِقٌ ذِرَاعُهُ يَبْسُطُ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 قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فاليوم ظر فاليوم ظر أيها أزكى قعاما فليأتكم ان ياتيكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا انهم ان يظهروا عليكم يرجموكم او يعيدوكم في ملتهم ولن تفلح إذا أبدا، وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق، ليعلموا أن وعد الله حق، وأن الساعة لا قريب فيها، وأن الساعة لا قريب فيها، إذ يتلازعون بين أمرهم فقالوا بنو عليهم بنيان ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم ويقولون خمسة voi, كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi, voi,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 شاء افن يكفر ان اعتدنا للظالمين نارا احاق بهم سرادقها وان يستغيثوا يغاثوا بمن انك المهني شو الوجوه misan sharbu wasa'at murtfaqan innal ladhina amanu wa 'amilu s-salihati inna la nudhi'u ajra تجري من تحتهم الأنهار يحللون فيها من أساور يحللون فيها من أساور من ذهبوا ويلبسون ثيابا ويلبسون ثيابا خضر من سودسوا واستبرق متكئين فيها على الأراك نِعْمَ الثَّوابُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقًا وَأَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ رُجُلٍ جَعَلْنَا لِأَحَدِهِمَا جَنَّتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ وَحَفَفْنَاهُمَا وَحَفَفْنَاهُمَا بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا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 قال له صاحب وهو يحاوره أكفرت بالذي خلقت أكفرت بالذي خلقت من تراب ثم من نقفة ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أشرك بربي أحدا ولولا لا إذ دخل قلت جننتك قلت ما شاء الله قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله إن فَعَسَى aiutti, أَن يُؤْتِيَنِ خَيْرًا aiutti, جَنَّتِكَ وَيُرْسِلَ عَلَيْهَا aiutti, aiutti,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 وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَا إِنْ أَنزَلْنَا كَمَا إن مِنَ السَّمَاءِ فَأَخْتَلَعْتُم بِنَبَاتٍ الْأَرْضِ فَأَصْبَحَهَا شِمَالٌ فَأَصْبَحَهَا شِمَالٌ تَذْرُوْهُ رِيَاحٌ وكان الله على كل شيء مقتدرا المان والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال ويوما نسيق الجبال وتع الأرض بارزة توم وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صف اللفديء تمونا كما خلقناكم أول مرة مَن زعمتُم أنَّنا جعلنا لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ووضع الكتاب فتر المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب ويقولون ياويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيره لا يغادر صغيرته ولا كبيرة إلا أحضها ووجدوا ما عملوا حاضرا Vana ja vli muraboka ahada, va izkulna linnana, ikatis dudu li adama fasadjadu, fasadjadu illa ibeli sakanaminen l-jinni, fafasakua annu amri robbi, بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنتم اتخذ المظلين عضدا ويوم يقول نادوا فركائي الذين زعمكم فدعوهم فدعهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا ورأى المجرمون النار ورأى المجرمون النار أنهم واقعون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 Illa altaattia, huntun, huntun, awadina, awujatia, huntun, raga, bohkogula, wamanu, rosinul, muro salina, illa muu vesirina, mua mua ويجادل الذين كفروا بالباقي ليضحبو به الحق واتخذوا آيات وما أنذر هجوا ومن أظلم من ذكر بأيات ربه فأعرض عنها فأعرض عنها ونسي ما قدمت يدا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 وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبَا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حוُتَهُما فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبا فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَن لقد لقينا من صخرنا هذا نصبًا. قال أرأيت إذ أتينا إلى الصخرة فإنني نسيت الحوت. فإنني نسيت الحوت وما أنسيه إلا الشيطان أن أذكره. واتخذ سبيله في البحر عجباً. قال ذلك ما كنا نبغ فارتدى على اثارهما قصصا فوجد عبدا من عبادنا اتيناه رحمه من عندنا وعلمناه وعلمناه من لدنا علما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 كلا لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحق به خضرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا اعصي لك امرا قال فإني تبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرى فأوَقَلَ قَالَ حَتَّى إِذَا رَكِبَ فِي السَّفِينَةِ فَرَقَهَا قَالَ أَخْرَقَتْهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تأخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس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 قد بلغت من لدنى عذرا فلقد حتى إذا أتيا أهل قرية استطع ما أهلها استطع ما أهلها فأذو أي يضيفهما فوجد فيها جدا ريد أي يوم قد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 وأما الغلام فكان أباه مؤمنين فخشينا أي يرهقهما فخشينا أي يرهقهما كُبِيَانَ وَكُفْرَةٌ فَأَغْدَنَا أي يبدلهما ربهما خيرا مِنْهُ زكاة خيرا ه زكاة واقرب رحمة وأم الجدار فكان لغلامين يتيما في المدينة وَكَانَ تحته كنز لهما وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالح. فأراد ربك أي بلغاه شدهما ويستخرجك زهما ويستخرجك زهما رحمة من ربك. وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسبع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قلت أتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء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 فَهَلْنَجْعَلُوا لَكَ خُرْجًا عَلَى أَنْتَ جَعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا قَالَ مَا مَكَنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِ بِخُوَّةٍ فَأَعِينُونِ بِخُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ غَدْمًا أَتُونِ زُبَرَ الْحَدِيدِ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 فإذا جاء وعد ربي جعله ذتا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا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 قل هل نلبيكم بالأخصين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنع.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 قل لو كان البحر مددا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تخذ كلمات ربي ولو جئنا بفنه مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمله صالح